وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 فإذا انسلخ الأشفر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِّرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا أَمَرَهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ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 ما كان للمشركين أن يعمرو مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين اجعلكم سقايه الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كما امن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 بشّرهم ربهم برحمة منه ورضا ورطوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجير عظيم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 قل إن كان آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وإخوانكم وَأَزْوَاجُكُمْ وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, وأموال اقترفتموها وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَفَتَطْمَعُونَ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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن ففتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحزمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعقوا الجزية عن يد وهم صاغرون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 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذى الله إلا أن يسمى نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما يوأث عبده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين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 إن في روح فاو وفي قاول وجاهدوا بأموالكم وعافوسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون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 والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارسابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الفروج لأعكدوا له عدة ولكن شره الله بعافهم فسبقهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد اتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذني ولا تأثني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 قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربطون بنا إلا إِذْ الْحُسْنَى يَهِي وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إنا معكم قل أنفقوا طوعا أو طرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْقُقُ أَيِّ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقوب ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف طائفة قم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبطون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم قالدين فيها هي حسبهم ولعنكم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فستمتعو بخلاقهم فستمتعون بخلاقكم كمستمت على الذين من قبلكم بخلاقهم وخط وخط كالذي خابوا أولئك حبقت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم يقاترون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والبؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلقون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهم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 فيسفرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ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 الَّذِينَ يَضْحَكُونَ قَلِيلًا وَيَدْخُلُونَ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَتْ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عدوا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 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمنوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرْنَا لَكُمْ عَنِ الْقَاعِدِينَ ظُمٌّ أَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعزرون من الأعراب يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء.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 لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعلمهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنيان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 فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحرفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين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 عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قرباك عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم؟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 وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ وآخرون مرجون لأمر الله إنما يعذبهم وإنما يتوبر عليهم والله عليم حكيم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 وَإِرْصَادًا لِّمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ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 خير أن أسس بنيانه خير أن أسس بنيانه وعلى شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهذى القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنور ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 العابدون الحامدون السائفون الراكعون الساجدون, الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يفتقون إن الله بكل شيء عليم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 الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزير قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وَالَّتَّفَلَاسَتِ الَّذِينَ خَلِيفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأٌ من, مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ فُمْثَلُهُمْ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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي تخلفوا عن رسول الله أي تخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا نخمض في سب للله ولا يطعون موطئا ولا يطعون موئل يغض الكفار ولا ينامون من عدو النيل إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح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 ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرق الله قلوبهم بأنهم قوم لا يتقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عمتهم حريص عليهم حريص عليهم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسب الله لا إله إلا هو